بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى وقال أبو داود سمعت أحمد, سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعا اليه فجعل يدعو عليهما وقال هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه بسم الله الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المختلف في وصول السنة لابن البناء البغدادي رحمه الله عقد أهلي قيان ثلاثة, ثلاثة مسألة المسألة الأولى أن نهي عن مذهب الواقفية الذين توقفون في القرآن فلا يقول المخلوق ولا هو مخلوق قد شاق من الأدلة ومن أقوال السلف ما يدل على أنها أنه لا يجب أن نتوقف بل عليها نجل لأن يق يقول القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق وأن من توقف في حكم من قال إنه مخلوق مبتدع حكم حكم من قال إن القرآن مخلوق بل أشر عند بعض الثلاث ومسألة الثالثة ذكر اللفظية اللفظي الذي يقول لفظي للقرآن مخلوق أو غير مخلوق هؤلاء مبتدعه لأنهم عادل عن قول السلف ولهذا جاء على الإمام أحمد رحمه الله ريع الإمام أحمد ثبت عنه أنه قال من قال لفظي للقرآن مخلوق فهو جهل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع أراد حد الباب نفسه ويثبت لأن هذا خلاف قول السلف فلا تقول لفظي للقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق وإي كان عند التفصيل بعض من الإنسان مخلوق الإنسان مخلوق ذاته وأفعاله وحركاته وثكاته ومن أفعاله كلامه لكن لا ينبغي الإنسان أن يخفضه ويقول لفظه بقرآن بخلوق لأن هذا يقول أهل بيسا ومثال الثالثة من زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي فيه في فيه المحفوظ هو مبتدع هذا قول الأشاعرة والقلابية ولهذا نقل المؤلف عن الأجري أنه عن الإمام أحمد أنه سؤل هل لهم رفصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت فقال لي لم يسكت لا يسكت بل يقول كلام الله منزل غير مخلوق ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعوا السكوت لولا أن الناس تكلموا بالباطل كان يقول كلام الله ويسكت لكن لما تكلم عن نفس الباطل يجب عليه يوجب يقول كلام الله منزل غير مخلوق وقال أبو دول سمعته أحمد الإمام أحمد وذكر الرجلين كان وقفا في القرآن ودعا إليه. معنى وقف في القرآن توقف. فلم يقل إنه مخلوق ولا غير مخلوق. شك. وقف توقف. شك. هذا شك. سئل الرجلين توقفا. قيل له ماذا توقف؟ قالوا مخلوق. قال أنا متوقف. فجعل يدعو عليهم علي بن رحمه. صحيح. وجعل يدعو عليهم. وقال هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يكرههم بالمكره. هذا رواه. لا جذش الشريعة وروا أبو داود في مسائلة نعم قال أبو داود ورأيث أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له غرب لا أراك تجيء إلى بابي فقال, فقال له غرب غرب نعم. نعم. نعم نعم فقال له غرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام وقال ما أحوجك ان يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ ودخل بيته ورد الباب نعم هذا الأثر رواه لا جرء في الشريعة رواه ابو داود فيما هذا الأثر قول أبو داود رئيس احمد سلم عليه رجل من اهل بغداد ممن وقف فيما بلغني ممن وقف يعني ممن توقف في القرآن توقف فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال اغرب لا أراك يعني ابعد عني ابعد عن وجهي اغرب اذهب بعيدا كما ان المغترب يبتعد عن اهله فان اغرب عني اغرب لا اراك تجيء الى بابي في كلام غريب، واغلب لا عليه لانه مقتدر ولم يرد عليه السلام يجعل ان البدع لا يرد عليه السلام ويغلب عليه ويهجرون ثم قال له وقال ما احوجك ان يصنع بك ما صنع عمر بالصبير ودخل بيته ورد الباب صبير هذا معروف كان كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثير على الأشياء المتشابهة من القرآن ومن غيره سمع به عمر رضي الله عنه فعدله عراجين فلما جاء قال ما أنت قال أنا عبد الله الصديق. فجعل يضربه بالعراجين حتى سرى الدم من رأسه فقال يا عمر ربيه والله ذهب ما في رأسه ذهب ما في رأسه من الشبه ثم غربه إلى الكوفة أو إلى البصرة وقال الوالي لا يكلم واحد قال يكلم واحد هجر حتى تاب فلما واحد يقول لهذا الرجل الذي ما أحفظك الى أن يفعل مثل ما فعل الصنيع عمر بن الخطاب بصديق ان تضرب بالجليل والنعال حتى يخذ دم من رأسك حتى تزوع الشبهه من رأسك نعم. وقال أبو داود سمع شوء إسحاق بن راهويه يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي نعم يقول ابو داود نعم كمل وسمعت القتيبه وسمعت القتيبه ابن سعيد يقول هؤلاء الواقفه شر ممن قال القران مخلوق نعم وهذا الاثر فيجد في الشريعه وهو ابو داود في مسائل وهو هذا الاثر عن الحاكم راهويه الحاكم راهويه من الحديث مثل الامام الحاكم يقول من قال لا اقول القران غير مخلوق فهو لا و جهميه كفرهم السلف كما سمعنا كفرهم خمسينة عالية فالذي لا يقول القرآن غير مخلوق جهن. فالذي من قال لا اقول القرآن غير مخلوق فهو جهم يجب علينا ان يقول القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله منزل غير مخلوق فالذي لا يقول هذا جهم وقال والسبوعacy brick يقول هؤلاء الواقفة شر من من قال القرآن مخلوق الواقفة الذي يتوقفون ويشكون فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق يقول شر شر من ما قال القرآن مخلوق لانه شاكون في دينهم اولئك تكلموا بالبدع وهو يشك والشاك كمان الشاك في دينه كافر فمن شك في القيامة او شك في البعث او شك في في الجزاء او في الجنه او في النار وكذلك الجاحد كلهم الشاك والجاحد كلهم منهم كافر نعم وقال احمد بن صالح الواقف شاكل والشاك كافر نعم هذا تصريح من احمد بن صالح الواقف شاك الواقف اللي يتوقف يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق شاك والشاك كافر رواه الاجر في الشريعة ولفظه فيه قال ابو داود سألت احمد بن صالح عما قال القرآن كلام الله عز وجل ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فقال هذا شاك والشاك كافر وهو في مسائل أبي داود وليس في قوله الشك وكذب نعم وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس بمخلوق إذا لقيني في طريق وسلم عليه وسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلم كيف تعرفه الناس إذا سلمت عليه نعم هذا لا جد في الشريعة وتسمته كما في الشريعة وكيف يعرفه أنك منكر عليه فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناهج هذا الأثر عن الإمام محمد شاء الله عبد الله هو الإمام محمد رحمه الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس المخلوق يعني توقف إذا لقينا طريق وسلم عليه وسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلم يعني يجب هجره أولبدا ولا يسلم عليهم ولا يكلمون ولا تجاب دعوتهم حتى يتوبوا قال لا تكلم عليه ولا تكلم كيف يعرفون الناس اذا سلمت عليه ما عرف الناس انه مبتدع لكن اذا هجرت عرفوا انه مبتدع فاجتنبوا ولا سيما اهل العلم واهل البصيره قال محمد بن حسين الاجري رحمه الله احذروا رحمكم الله الذين يقولون إن لفظهم بالقران مخلوق هذا عند احمد هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم وقائله مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر ومن وقف فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المطاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء يقال لقائل هذه المقالة نعم هذا نقل عن ال... عن محمد بن حسين الآجري نصيحة للناس يقول احذروا رحمكم الله الذين يقولون ان لفظهم في القرآن مخلوق يعني هم مبتدع احذروهم وابتعدوا عن... عنهم وعن مقالتهم هذا عند احمد بن حنبل منكر عظيم وهو امام اهل السنة وجماعة اللي يقول لفظ لفظي بالقرآن مخلوق. وقائلهم مبتدع يجسنب ولا يكلم ولا يجعلس. في ان اهل البدع يهجرون وهذا مبتدع. اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. القرآن غير مخلوق. لماذا تخصص اللفظ? لا تخصص اللفظ. التخصيص هذا بدعة. وانما معلوم ان الانسان مخلوق. بصفات وافعاله من ذلك الكلام، لكن لا تخصص لا تقول لا يؤرصي بالقرآن مخلوق. هذا التخصيص هذا بدعة. في موافقه للقول الجمعي، ولأن اللفظ لا يراد به الملفوف، والمفوف هو القرآن. وإلى من المعلوم أن الإنسان بساعة وفاعل مخلوق. ولهذا قال محمد حسين الاجري هذا عند أحمد محمد الممكن عظيم وقائله مبتدع إلى سنة يعني عطى ابتعد عنه، ولا يكلم، ولا يجادل، ويحذر منه الناس. لا يعرف العلم غير ما تقدمها، ما غير ما تقدم ليكمن الله. وهو ان القران كلام الله غير مخلوق هذا السنة السنه وكلام الله منزل غير مخلوق منه بدا والى يعود ثم قال ومن قال مخلوق فقد كفر هذه مقاله العلم من قال ان القران مخلوق فقد كفر ومن وقف توقف يعني لا يقول مخلوق ولا فهو جهميه والجهمي هم الذين انكروا اسماء الله وصفاته انكروا جميع الاسماء والصفات ومعلوم ان انكر الاسماء والصفات ينتج العدم ذات ليس لها اسم ولا وصف ذات لا وجود لها فالجهمية يقولون ينكرون أسمع الله وصف يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبين للعالم ولا محيث له ولا متصور وش يكون لو قل المعدوم المعدون بفراء ما استطعت أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادتي هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني. مع تحية إخوانكم في تجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مقامة الأئمة من قال إن قول مخلوق ومن وقف توقف يعني لا يقول مخلوق ولا من صهوه جهم قول جهمك جهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وفزاته أنكروا جميع الأسماء وفزاته ومعلوم ان إنكار الأسماء الصفات ينتج العدم لا ليس لها اسم ولا صفات لا وجود له فجميع يقولون ينكرون اسماء الله الصفات يقول لا لا له ثم ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا أمين ولا شمال وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم, العالم ولا مبين للعالم ولا محيط له ولا مقصود ويشكون لو قصوا المعدون بخراب الصطاع يكون هذا ها ها العدم ولا يجوز لا يوجد له لا في الذهن ولهذا كفر العلماء الجهني مؤلف الإمام الامام احمد رحمه الله رساله المعروف الرد على الزنادقه ولهذا قال اكمن من قال مخلوق فهو كفر ومن قال ومن توقف من وقف يعني توقف فهو جهني ومن قال لفظه بالقران مخلوق فهو جهني لا اتخفف القران كلام الله منزل غير مخلوق لا اتخفف اللفظ ولأن ولان لا يرد به الملحدين ثم قال ومن قال ان هذا القران الذي يقراه الناس في المصاحف حكايه لما في اللوح المحفوظ فهو قول ممكن انكره العلماء هذا قول الكفار و عن كلام الله فحكايه عن كلام الله ولا شارح يقول عباره عن كلام الله لانهم يقولون ان كلام الله المعنى القائم بنفسه لا يسمع وليس بحرف ولا صوت لكن في القران القران الذي يقرا ويقرؤونه في المصاحف يقول شارح مو بكلام الله هذا تعدى به كلام الله عباره عن كلام الله عبر به جبريل على محمد ولا شاعر ولا كلابية، بل حكايه عن كلام الله. واتفقوا على أن ما في المصاحف ليس كلام الله. كلام الله معنى قائم نفسه لا يطلع، مثل العلم عندهم. كمان العلم لا يسمع، القرآن لا يطلع، في الكلام لا يوجد. ووأما العبار، وأما ما في المصاحف، يقولون ليس في كلام الله. وإنما في المصاحف خرورون ألفاظ تعدى به كلام الله. فيكون عبارة عند الشاعر والحكاية عند الكلابيه واتفقوا على ليس في القرآن وتقول هذا عبارة عن حكاية متقاربة ولهذا من قال إنما في البطاح حكاية لما في الحموم فهو قول منكر ينكره العلماء ثم رجأ المولف رحيوه يراقش قال هذه المقالة هل يقول إنما في البطاح حكاية لما في الحموم نعم يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك قال الله عز وجل وإن أحد من المشتكين استجارة فاجره حتى يسمع كلام الله فأخبرنا عز وجل أنه سمع, الناس أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن وقال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى وقال وان فرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وهذا في القرآن كثير وقال النبي عليه السلام إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذه و... مناقشة مناقشة من المؤلف رحمه الله لمن يقول إن القرآن حكايه عن كلام الله مناقشة ورد عليه بالادله ذكر كتابه هو بين وجه الدلاله فقال يقال لقائل هذه المقاله من اللي يقول ان القران حكايه في الله القران يكذبك والسنه تكذبك القرآن القران يكذب قولك والسنه تكذب وترد قولك ثم ذكر الادله فقال قال الله عز وجل وان احد من المسكين التجاره فادله حتى يسمع كلام الله وجه الدلاله قال فاخبرنا عز وجل انه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكايه كلام الله ما قال فاجد حتى حكاية كلام الله بس حتى كلام الله دل على كلام الله ليس الحكاية. والدليل الثاني قال وقال تعالى واذا القرآن له الدلالة قال أن السام يسمع ولم يقل حكايه اسرائيل قال له وقال إن هذا القرآن يهدي الذي لك هي ولم يقل إن, إن حكاية القرآن يطير إليه هي أكوة والدليل الذي بعده قال وقال وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن ولم يقل يستمعون حكاية القرآن قال وهذا في القرآن كثير ثم عتب بالأدلة من السنة فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن الشيء كالبيت الحرب وهذا اراه الامام احمد السلملي والدارمي والحاكم والبغر في شرح السنه من طريق قابوس ابن ابي ربيان وفيه لين على ابن عباس قال السلملي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح والاسناد وتعاقبه الجهل وقال قابوس لين الحديث فيه ضعف لكن له شواهد ووجه الدلاله انه قال ان الرجل الذي في جوفه من القران شيء كلمه الحديث ولم يقل الذي في جوفه حكايه في القران دايوسان مرسنة وقال خير ثم تعلم القرآن وعلمه هذا الحجرة والامام البخاري في صحيح من حديث عثمان بن عطار رضي الله عنه هو حديث عظيم وفي بيان قبل تعلم القرآن وتعليمه ولما سمع ابو عبد الرحمن السلمي السبع الجليل هذا الحديث فعل يقرر الناس في القرآن اربعين سنة رغمتا في هذا الفصل خير ثم تعلم القرآن وعلمه وجه الدلالة انه قال خير ثم تعلم القرآن ولا نقل ما تعلم حكاية القرآن فدل على ابو ثلان قولي الكلابية الذين يقولون إن طرأت حكاية وكذلك بطلان قول الشاعر الذين يقولها عبارة نعم وقال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إذا تعاهدها صاحبها إن تعاهدها عاهد. إن تعاهدها صاحبها أنفكها وإن تركها ذهبت وهذه روح الشيخان الإخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحطاب القرآن يعني يراجعوا حفظه ولا يتركون حافظ القرآن عليه يراجع ويكرر حتى لا ينسى هذا مثل القران في مثل صاحب القرآن مثل الابل المعقلة عاهدها صاحبه وعمسكها وانتركها ذهبت الابل كان معلوم إذا أنها تركت تربط يدها تربط كل واحد من يدها بعقادة حبل. قد يكون اسود غيره. فإذا لم يكن عندها حد قامت تتحرك وتتخلخل، ثم ترفع رجلها في فينفلت العقال، ثم ينفلت العقال وهكذا. ثم تتفلت ثم تمشي. وتتبعها الاخرى بها وهكذا حتى تتفلت. اذا ما كان عندها حد تفلت وذهبت اما اذا كان عندها صاحبها اذا قامت واحدة وانفلتها وربطها مرتان. واذا انفلت الاخرى ربطها بقي. كذلك صاحب القران ان تعاهد عليه وصل يكرر وراجع بقي القران وينأهمل ضع هي نصيحة من النبي والشاهد قالوا مثل القرآن ولم يقول مثل الحكاية في القرآن أو عبارة في القرآن فأبدأ على بد بر... على بطلان مذهب كل أبيه والعشائر نعم وقال عليه السلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وفي حديث آخر لا تساف لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإنني أخاف أن ينالوها نعوذ بشرى رواه الشكار أبو خالد مسلم حديث ابن عمر لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر لا تسافروا بالقرآن إلى العدو كي يخاف أن ينالوها. وهو بهذا اللفظ أحمد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وهذا فيه النهية عن السفر للمصاحبة للعدو. بين ما يعله. العلة, العلة خشيت أن ينالوها. أن ينالوها فيمسهروا القرآن أو يغيروه. لكن هذا المحذور ذلك الان القران في, في, في بلاد الكفار بل انهم يستفتحون الى عاتهم القرآن الان لا بحذر في هذا المصاحب عندهم الآن والقرآن عندهم موجود في بلادها لكن سابقا هذا كان سابقا كان الكفار إذا وصل القران الى ايديهم حرفوها وامتهنوها لكن زال المحذور الان فلذلك الان القران موجود في بلاد الكفار بل انهم يستفتحون الى عاتهم القرآن تتحونها كالمسلمين والشاهد لا تساثروا بالقرآن ولم يقول لا تساثروا بحكاية القرآن وبعبارة القرآن نعم. وقال لا حسب إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار نعم وهذا الحديث هو البخاري رحمه الله كما قال حاسم الحديث أبي رضي الله عنه وقال هو من أفراد البخاري والله لنه أنه أنه هو مسلم والله لنه وقوله لا حسد يعني لا غبطة. الحسد حسدا حسد مذموم وهو أن تتمنى أن تزور النعمة عن اخيك ويبقى فاقدا لها هذا الحسد المذموم الذي يأكل الحسدات كما تأكل النار الحطب والنوع الثاني الحسد الغبطة وهو أن تتمنى أن تكون مثل اخيك أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثل ما لأخيك من غير زوالها ان تمنيت زوالها عنه على حسد المذموم يأكل الحسنات كما تأكلنا الحطب ومن شر حسري لها كما الله من شر حسري لها فان تمنيت ان تكون مثله وتبقى النعمة على اخي فهذا حسد الغبطة النبي يقول لا حسد على غبطة إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا علي و نهار أنا يعني يعمل به ويقرأه ورجل آتاه الله ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا علي و عن هذا السنفان بحسود حسب الغبطان والشيد قال الرجل آتاه الله القرآن ولم يقول آتاه الله عبارة القرآن أو القران دل على أبو مذهب الاشاعره والكلابيه نعم وقال إن الله قرأ طاها وياسين قبل ان يخلق آدم بألف عام فلما سمعت الملائكه القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم وطوبى لالكن تكلموا بهذا وطوبى لاجواء تحمل هذا نعم هذا الحديث رواه, رواه الدارمي وابن عاصف عاصم وابن قزيمة في كتاب التوحيد والبيهق في الاسمان وراه ابن الجوزي كيف الموضوع مكتوب من طرق عن إبراهيم المنذر من طريق حفص جديد أكوان وقال الحفظ الكثير في تفسيره هذا حديث غريب وفي هنا كارة وإبراهيم المهاجر وحسوس كل مصيح قال الألباني رحمه الله في تفسير السنة أستاذه ضعيف جدا آفته عمر بن حفظ للأخوات. قال أحمد شركنا حديثه وحرقناه وقال السائل المفروك فحكم عليه بعض العلم بانه موضوع منهم في كتابه الموضوعات فقد قال بعد استياقه له هذا حديث موضوع ولا اقرب أنه حديث موضوع إما حديث ضعيف جدا أو موضوع وكان على المؤلف أن نزه كتابه عن مثل هذا الحديث لكن عذره في ذلك انه ذكر السند ومن ذكر السند برئة من العهدة لا وهنا ما ذكر السند لكن المحدثون الذين خرجوا ابن وابن وبن عاصم ابن س Спасибо و كلهم ذكره بالسند ومن ذكر السند برئة من العهدة لأن العلماء كانوا في مؤلفات يذكرون كل ما ورد في الباب ويذكرون آثاني وكان العلماء يعرفون الآثاني ومن اسند فقد برئة من العهدة لكن مع ذلك حال الأولى الأولى المسؤولة ألا يتمس هذا الحديث الموضوع جدا فلا حاجة إلى الحال قال إن الله قرأ أطاعها ويسم قبل ان يخلق ادم في ألف عام فلما سمعت الملائكه القران هذا الشادح للقرآن ولم يقول فلما سمعت الملائكة حكاية القرآن أو عبارة القرآن قال طوبة لأمة ينزل عليهم هذا تكلموا بهذا تحمل هذا على هذا الحديث لا عليه نعم وقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم لكل حرف عشر حسنات وفي السنن من هذا كثير نعم وهذا الصدر الضريف في شضائل القرآن موقوفا عن عبد الله بن مسعود والحديث صرق الأخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجاء في حديث آخر وهو داود والتربري عن عبد الله بن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنا والحسن تبعث ابدالها لا اقول الف لا من حرف ولكن الف وحرف ولا من حرف محظ هو الترمذي و... وابو داوود بسرد الله. لا لا به. لو اتى المؤلف بهذا كان اولى. لا هو الشاهد والشاهد تعلم القران ولا يقل تعلم حكاه القران وفي الحديث الاخر من قرأ حرفا من كتاب الله ولا من عبارة في كلام الله نعم قال محمد بن حسين فينبغي للمسلمين ان يتقوا الله ويتعلموا القران ويتعلموا احكامه ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه ويعلموا انه كلام الله غير مخلوق فان عارضكم انسان جهمي فقال مخلوق أو, او قال كلام الله ووقف او قال لفظي بالقران مخلوق أو قال هذا القران حكايه لما في اللوح المحفوظ فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير وهذا يغطي حفظ الإمام محمد بن حسين رحمه الله قال ينبغي المسلمين أن يفتقوا الله وتقوى الله وتوحيده وإخلص الدين له وأداءه الواجبات ومختلف حرار ينبغي المسلمين أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويقوم بحقه وأمره ويمتفل أمره ويكون مناهيا ويقف عند حدوده ويستقيم على دينه حتى ينصرهم الله ويعيدهم ويسيبهم في كل يوالآخرة هذا ينبغي للمسلم أن نستق الله ويتعلم القرآن يتعلم القرآن بمعنى يدرسوه ويحفظوه يتعلموا ألفاظه ويتعلموا أحكام أيضا يتعلموا القرآن لفظه ويتعلموا اللفظ ويقرأوا الألفاظه ويدرسوه ويتعبدوا الله بتلاوته ثم يتعلموا أحكامه الحلال والحرام حلاله ويحدموا حرامه ويعمل بمحكمه المحكم الواضح المعنى ويؤمنوا المتشابه المتشابه يؤمنوا نبه ويردوا عكلوا علمه والمحكم الواضح المعنى يعملوا نبه ولا يمرو فيه يعني لا يجادل في القرآن ويعلموا ان كلام الله يجب محلوق هذا هذا الواجب على المسلمين الصدق رحمه الله صح قال فان عارض غير موسى جهني فقال مخلوق او قال كلام الله ووقف توقف ما لم يقول مخلوق ولا غير مهد. او قال لفه في قرآ مخلوق. او قال هذا القرآن فحكية لما سلوح المحفوظ. فهذا مبتدر. اربعه كلهم 이�ي الذي يقول القرآن مخلوق هذا مبتدر. والذي يقول كلام الله ويتوقف مبتدر. والذي يقول له في بقرآ مخلوق مبتدر. والذي يقول القران القرآن فحكية لما سلوح المحفوظ كل هؤلاء الارضعة قال حكمه ان يهجر ولا يكلم ولا يصل خلفه ويحذر منه. يعني يجب هجره البدع وعدم الكلام معهم وعدم اصطلاع خلفه والتحذير منهم. فمن كان كذلك رجوت لهم الى الله عز وجل الله كل خير إذا كان إذا كان استقى الله وتعلم القرآن وتعلم أحكامه وحلل الحلال وحرم الخرام وعمل المُحْكِم وعمل المُتَسَابِق واليُمارِس في القرآن وقال كلام الله نزل غير مخلوق وهجر من قال لفظ القرآن مخلوق أو قال, أو قال أو توقف أو قال القرآن مخلوق أو قال القرآن حكايه بما في, في الله ولا يصلي خلفه وحذر الناس منه هذا يقول أرجو له الخير أرجو لهم لله عز كل خير استقامته وصحة ديامته نعم أخبرنا علي بن محمد المهدل قال أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي قال أخبرني أبو عمر الفياضي قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوسي اسمه شهر نار فكنت أعرض عليه الإسلام ويقول نحن على الحق فمات على المجوسية ورأيته في النوم فقلت لهم الخبر قال نحن في قعد جهنم قلت تحتكم قوم قال نعم قوم منكم قال قلت من أي الطوائف منا قال الذين يقولون, يقولون القرآن مخلوق هذا أثر لكائي في شرح اتقاط سنة وهذه رأي منام عليه الموسط وكان له مجوسي وكان يعرف عليه الإسلام فيعبى فلما مات رأاه في النوم لانه جارب فسأل عن حاله وقال انه فقع لجهنى فسأل هل تحتكم بحج تحت القعر لان النار كل دركة سفلى اسد عذاب من التي فوقها والجنة صلى الله درجات كل درجه عليا اعلى نعيم من التي تحتها قال هل تحتكم يسد منكم عذاب ايها المجوس قال نعم رجل قوم منكم منكم يعني فيامة يا اهل الاسلام قال قلتم اي الطوائف قال الذي يقول القرآن مخلوق على كل حال هذه الفصة يعني ذكرها والله اعلم بصحتها ولا حادثة اليها الادلة والاثار عن الصف كافيه في هذا لكن هذا من باب الاستناسب باب بها نعم واخبرنا ابو الحسن الحمامي قال اخبرنا ابن الصواف قال حدثنا احمد بن عمرو الوراق قال حدثنا ابو بكر بن ابي العوام قال حدثنا أبي قال كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يسلم العمار ويقول أنا متحول فقالوا له ونحن أيضا هو ذا نتحول قال فقلت لهم أنا افتقرت أنتم ما لكم قالوا قد اشترى دارك من يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكن من يقول القرآن مخلوق نعم وهذا في ابن في الإبانة فيها ان ابي العوام قال كان له جار فافتقر احتاج الى ان يبيع منزله ونزل في اثر وقال انا متحول فوجد الذي فوجدهم ايضا يقولون نحن ايضا نريد ان نتحول ننتقل فقال أنا, انا عذري اني فقير انتم ما لكم قالوا الدار, الدار اللي في بعثة اشتراها رجل يقول يقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكنه فلذلك انتقلنا عنه يعني هذا في بيان ناعمة أن أهل, أهل الحق يبتعدون عنه أهل البدع ولا يساكنونهم وعلى كل حال هذا قصة باب الاستئناس وليس حديثا نعم ولا أثرا نعم أخبرنا القاضي أبو علي محمد وأحمد بن, بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رضي الله عنه قال أملى علينا الشيخ أبو حفص عمر بن أحمد بن ابن إبراهيم الأجري المقرئ من حفظه يوم الخميس السادس من المحرم سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمران ابن موسى الشاهد قال حدثنا أبو بكر حفظ بن أحمد السراويلي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسند الزمن على منبره بسر من رأى قال كان لي صديق من اهل القرآن فناظره رجل في خلق القرآن فقال له صديقي إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحاه الله من صدري قال فمحاه الله من صدره فبلغني فلم أصدق حتى مضيت إليه فسألته عن ذلك فقال لي هو كما بلغت فقلت له أما تقرأ من القرآن شيئا فقال لي لا إلا فاتحة الكتاب إذا تليت بحضرتي عرفتها نعم وهذه هذه القصة هذه قصة ايضا فيها ان محمد المثنى قال اخبرا له صديق من اهل القران فنظره رجل في خلق القران فقال له صديقه ان لم يكن القران مخلوقا فما الله مصدي قال فعوقب والعياذ بالله عوقب ما خلق الله القران صادق فبلغ بلغه ذلك فلم يصدق حتى مضى اليه وساله فقال اما تقرا القران فقال فقال لا لا يقرا شيئا ما هو من فضلك الا افتتحه الكتاب وايضا لا يحفظها الا الذي في حضره على كل حال قصه والله اعلم بصحتي لكن باب الاستئناف تابع اخبرني هلال بن محمد الحصار قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثني بعض اخواننا قال كنت في مثل الاقدام والى جانبي انسان فأنست به وأنست سبي فتحدثنا فقال لي ألا أحدثك بعجب قلت نعم قال كنت بالموصل وإذا انا برجل شاب قاعد ليس في فمه سن ولا ضر فعجبت من ذلك فجلست إليه فقلت له لم يأتي عليك من السن ما يذهب أسنانك وأضراسك فحدثني بشأنك فقال كانت لي قصة عجيبة كنت أنا وأبي من يقول بخلق القرآن فناظرت, فناظرت أبي ليلة من الليالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى, اتفق حتى اتفقنا جميعا على أنه مخلوق ثم قام كل واحد منا إلى فراشه فبينا أنا نائم إذ رأيت كأنه يوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى اتيت باب المسيء الجامع فإذا عليه رجل فضردني عن الدخول وطرد غيري ولم يتركنا ندخل فقلت لرجل من هذا فقال هذا علي أبي طالب فلم أزل أتحين غفلته حتى وجدتها فضفرت, فضفرت فدخلت المسجد فقام إلي رجلان فأخذ بضبعي ثم ساقاني إلى المقصورة فادخلاني على رجل قاعد فيها كأنه البدر حسنا وجمالا وعن يمينه شيخ وعن يساره شيخ فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ويلك الذي تقول القرآن مخلوق فرعت فلم أجد جوابا ف... فرعبت وفي نصفاجة زعت يحتمل أو رعبت نعم فلم أجد جوابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عمر قم يا عمر فجؤ فكه قم يا عمر فجؤ فكه فقام إلى حتى يصففكه. نعم قم يا عمر فجؤ فكه فقال فقام الي عمر فضرب فمي بيده فما بقي في في فمي سن ولا بر إلا سقط في فراشي فانتبهت وانا غليق بالدماء فصحت صيحة هائلة. فقام أبي وأهل بيتي فزعين من صيحتي مبادرين إلي فقلت لأبي, بقي شيء فقلت لأبي بقي شيء هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ففعله بي فأنا تائب إلى الله وإلى رسوله مما كنت قلته فقال أبي مثل ذلك ولن يتب من أهل الموصل من هذه المقالة أحد غيري وغير أبي هذا ما كان من خبر سقوط أثني وعبراسي. نعم وهذا قصة أيضا رؤيا منبية. انه هذا الرجل أبوه كان يقول عن بحث القرآن ويتجادلان ثم حصل لهم هذه الرؤيا وأنهم رأوا وانه أن أدخل العالم يظهر أنه أمر عمر بان يضربه وضرب ففك فتسقط الرأس وانتبه هو بالدماغ وعلى كل حال هذا. هذه قصة وهذه القصة رؤيا منامية لا يعتمد عليها ولو كان المؤلف ترك هذه القصة كان أولى منامية وهذه القصه فيها فيها في سندها من هو مبهم قال حدثني بعض إخواننا والمبهم فيه ضعيف فيها, فيها ضعف ولكن أيضا أسى بها المؤلف ما بالإسلام وفيها أيضا من مجد قوله أنا تائم إلى الله وإلى رسوله الرسول يتاب إليه في حياته مما مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها لما دخل عليها ولما ندخل وعلى الباب كسر في الصورة فامتنع من الدخول فقال ماذا اذنب اتوب الى الله والى رسوله? اتوب الى الله يعني ما اصيت الله? اتوب الى ما اخطأت في حق. هذا في حياته. لكن بعد وفاته ما يقال اتوب الى رسول الله. فلقال اتوب اي الله. فهذه هذه هي النكارة هذه. من جزء اتوب الى الله وإلى رسوله وفيها أيضا مبهر قد حدثني بعض الإخوان والإخوان ضعيف هذه القصة ضعيفة كان الأولى بن أولف رحمه الله لا يدفع هذا القصة ولا حاجة سيئة لكن من باب بسئناس وينقل عن غيره والقصة الأولى رواها الأجرة السريعة اللي, اللي محل الله القرآن من قدره قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عباس الطيارسي قال حدثنا بندار الدار محمد بن حمد بن و حدثنا ابو بكر من عبد الله بن محمد عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال كنا نقرا على الشيخ بريئ من البصره فلما ظهر بالبغداد القول بخلق القران قال الشيخ ان لم يكن القران مخلوقا سمح الله تعالى القران عن الصدري أعوذي. فلما سمعنا هذا من قول تركناه و صرف فلما كان بعد مده لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القران قال ما بقي في صدري منه شيء فقلنا ولا قل هو الله احد قال ولا قل هو الله احد الا ان اسمعها من غيري يقراها صلى الله عليه وسلم على كل حال قصص. قصص الله على بالحاتية ولا حادث إذيها. فالأولى عدم مثل هذا النصر. لكن عذر مؤلف انه نقل عن غيره وانه ارادة يبقى ما قيل في الباب. نعم. وقال ابو احمد عبيد الله ابن محمد ابن احمد بن ابي ابن ابن مسلم. نقلت هذا من كتاب عبيد الله ابن احمد النحوي. يقول حدثني أبو بكر بن علوان المقرئ قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في, في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر الحسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرح كنت أقرأ بالكرح فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول انما أريد أن لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق قال فشكتني فدعوت الله عز وجل بالفرج فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيه سرير عليه نبض فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجها منه ما رأيت أحسن وجها منه ولا, أط ولا أنقى ثوبا ولا أطيب رائحة وإذا الناس قيام عن يمينه وعي يساره إذ جاء الرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجاء بصورة في سوسنجر في سوسنجر فقال هذه نوع من الفروج تصنع في الأهواز قال له سوسنجر وإلهي مستنجد. فقال هذه صورة ماني ماني ماني, ماني هذا ابن فاتح الحكيم الذي ظهر في زمان صابور بن عبد الله من ابشير وقتله بهرام من هرمز من السابوع وذلك بعد عيسى عليه السلام احدث دينا بين المجلسية والنصرانية هاي جعل صورة مان الفاتحي الحكيم على واحد على ظهر هذا الرجل جعل فيه قفاه نعم على اخذ هذا النوع من النوع من الفروش وجعل فيه فاتك وجعل في قفاه وجعله يضرب تضرب الصورة وهي على قفاه نعم فقال هذه صورة ماني الذي أضل الناس فوضعت على قف الرجل فقال الشيخ اضربوا وجه ماني فجعلوا يضربون الصورة والرجل يستغيث فقال له الشيخ إنما نريد الصورة ليس نريدك قال فنحها عن قفايا واضرب كيف شئت قال وأنت أيضا فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت قال فانتبهت وقد, سر وقد سري عني هذه قصة اللكائفة في سرح الاعتقاد. عارف هذه قصة ايضا قصة منامية. وان هذا اللي يقرأ بالفرق جعل يناظر رجل يقول لطلق القرآن مخلوق. وشكك فجعل الله فرأى رؤيا وانه آآ رأى الشيخ وله رائحة طيبة وحسن الوجه والناس بحوله فجاء بالرجل الذي يناظر يقول مخلوق المخلوق وتدصورة هذا المجوسي فيه او الماني بساسك صورته وضعت في قماش وضعت على قصار وقال, وقال لهم اضربوا ها. اضربوا ها الصوره فجعل يصيح قال يصيح وقال لست تضربوني قال لا احنا نضربوا الصورة قال ابعدوا الصورة عندنا كمان قالوا انت ابعد كلام في لفظك هذا القرآن لا تقول لفظك القرآن مخلوق فقل في لفظك ما شئ قال فانتبه وتستري يعني على كل حال هذه قصة منامية كان الاولى بن مؤلف رحمه الله يذزه شكابا عن مثل هذه القصص لكن كما سبق عذره أنه ينقلها عن غيره ويذكرها بالسند نعم أخبرنا عبد القاسم عبيد الله الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعر قال حدثنا زيد بن خلاف القراشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الله قال حدثنا عمي قال حدثنا الماضي بن محمد عن جويبر عن الضحات عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام بمئة ألف كلمة وأربعين ألف, واربعين الف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب تعالى هذا حيث ضعيف جهتين في جويبر جويبر هذا ضعيف ضعيف جدا وفي انقطاع بين الضحاك وابن عباس بين الضحاك لم يدرك ابن عباس فيكون الحي ضعيف في علة تانا العلة الاولى من جويبر هذا ضعيف والعلة الثانية الانقطاع بين الضحاك وابن عباس وهذا الحديث رواه الطبراني في كبير والاجر في والنجاد في على ما يقول القرآن وخلوق والاصبهامي وقال تسبيل بعد ان ذكر الحديث وعزاه الى ابن مرجوية وهذا ايضا استاد ضعيف. لان الجواب ضعيف فاللحك لم يدى عباس. وفي في ان الله عز وجل ناجى موسى بمئة الف كلمة الله يعلم هذا الحديث ضعيف. الله عز كلمة فلما سمع موسى كلام الادميين مقتهم يعني اضغط كلام الادميين. فهذا كلام الى كلام الله. ثم وقع في مسامع من كلام الله. فشي يقول من كلام الله? على كل حال هذا هو ضعيف. لا يعول عليه نعم. أخبرنا أبو الفتح الحافظ قال أخبرنا احمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أبو حصي الجوهري قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده المدريسي فقال من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فانتاب تاب وإلا ضربت عنقه نعم وهو الاثر وهو عبد الله عبد المرحب السنة وابو داود في مسائله ولا ركايف في شرح الاعتصاد والبيهق في ثلاثة والاستفاد وهذه النقاط لعبد الرحمن المهدي الامام المعروف المحدث النقاد لما ذكر عنده المريسي بشر المريسي وبشر المريسي جهني تقول القرآن مخلوق فقال الامام عبد الرحمن المهدي من زعم ان الله لن يسلم موسى فهو كافر استتاب فان تابه الا ضربت عنقه لكفره وضال عليه والذي يستفيب هو, هو الحاكم الشرح يعني يحالل المحكمة للحكم السرع والسكتافة ينتاب وإلا قتل ولثمان ذلك أن كل أحد يقتل فيه يأتي في الشارع ويقتل فيه لا تقول تكون مسألة فوضى كل من أراد أن يقتل السرع قاتل لا بل هذا يكون عند اختصاص الحاكم السرع يرطع إلى المحكمة والحاكم يسأل ويستفيل وفإنتاب وإلا قتل حد وإلا قتل كفرا قل بلكنهم نعودوا بالله نعم قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهميه فقال في رواية أبي داود يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهمية فقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجهة وكل وجهة تصرف وكل وجه تصرف وكل وجه تصرف قال الله تعالى وائنا احد من المسكين سجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد وقال النبي عليه السلام صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابلغ كلام ربي هذا قول جهل على ما جاء على من جاء بهذا غضب الله نعم هذا الفصل قال في نقله علم احمد رحمه الله سلوه عبد الله قال احمد بن حنبل رحمه الله في روايه عبد الله من قال السلوه مخلوقه والفاظه من القران مخلوق والقران كلام الله ليس مخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الهاشمي اذا قال السلوه مخلوقه والفاظه بالقران مخلوق والقران كلام الله ليس مخلوق فهذا كافر لان قوله السلوه مخلوق لان السلوه يرد بها البسملة وكذلك إذا قال الفاضل بالقران مخلوقا لأن اللفظ يرد به الملفوظ اللفظ يرد به المفروض القرآن والقرآن يرد به المخلوق فلذلك يكون هذا النحو لا من قال التلاوه مخلوقة ووالفاضل عن القرآن مخلوقة لأن يرد به المخلوق والمخلوق هو هو القرآن واللفظ اللفظ يرد به المفروض وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع لأن لأن الملفوض يراد به الله ايضا والمسلوب يراد به استلاوه فالواجب على الإنسان أن يقول قراء كلام الله ولا يفصل ولا يقول استلاوه مخلوق, أو مخلوق. والقرآن, والقرآن كلام الله غير مخلوق فهو كافر يقول الإمام حجم وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهنية الذي يقول ألطابنا عن القرآن المخلوق. قال عبد الله بن في السنة سألت أبي رحمه الله ما تقول في رجل قال السلاوة مخلوقة والفاظنا بالقران مخلوقه والقرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا فقال هذا يجانب وهو قول مبتدع وهذا كلام الجهميه ليس القرآن مخلوق وقوله وهو قول مبتدع رواه ابن في الإبان وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي من زعم ان لفظه بالقران مخلوق فهو عندي اشر من الجهنيه لان الجهنيه قالوا القرآن مخلوق تسكن هذا يفصل ويشكل قال من زعم هذا فقد زعم ان جبريل جاءه بمخلوق وان النبي صلى الله تكلم بالمخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجه تفضل يعني القرآن كلام الله حيث ما تصبر. يعني إن قرأه القارئ فهو كلام الله وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله وإن سمعه السامع ثم كلام الله وإن حفظه الحافظ كلام هذا هذه جهة الصبر على أي جهة المشرطة فائهو كلام الله إذا قرأ القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله وإذا كتب, كتب الكاتب قال كتب الكاتب كلام, كلام الله وإذا سمع السامع يقول سمع السامع كلام الله وإذا حفظه الحافظ قال حفظ الحافظ كلام الله هذه الجهة الصبر على كل وليس فقط فهو كلام الله من قرأه القارئ فهو كلام الله ومن سمعه السامع هو كلام الله ومن كتبه الكاتب فهو كلام الله ومن حفظه حفظ علمه العالم فهو كلام الله على كل وجه صدق ثم استدل بالاتى الله تعالى وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله وجد على قال ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد طب حتى يسمع كلام الله دل على انه كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هذا لا يصحو فيها شيء من كلام الناس فبجده من حجرا واليم المسلم وغيره من حج معاوية من حكم السلامين لما جاء وكان في أول الاسلام يتكلمون في الصلاة إذا جاء الرجل ويصلي يسألوا كم فاتني من الصلاة فيخرج ثم نسخ هذا معاوية ما علم يا شكرا. تكلم يعني. يا فلان كم فاتني من الصلاة فجعل يسير إليه. فجاء كان القلب مالي وشكنا امياء جاء لي اضرب افخاذ وحالوا ثم بعد ذلك اخبره النبي ثم بعد قال انها الصلاةنا هذه لا يصبح فيها من كلام الناس انما هي تسبيح والذكر فهذا الحديث قال الصلاةنا لا يصبح فيها سيوم من كلام الناس وجه دلالة ان القرآن من كلام الناس بل هو كلام الله وقال النبي الصلاة حتى ابلغ كلام ربي حذره ابو داود في مسائل عن يعقوب وان احوذ حنبل قال له ذلك قال من هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله يعني من قال القران كلام مخلوق او كلام الناس فهذا قول جهم وعليه وعلى من قال هذا الكلام عليه غضب الله رسول الله صلى فقد نص احمد في هذه الروايات وغيرها على ان التلاوه هي القران وانها غير مخلوقه خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير المثلو والقراءة غير المقروء وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقرؤ والمثلو مخلوق ودليلنا قول الله عز وجل إحبارا عن قرأه إن, إن, هذا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فوعدهم بالنار ومعلوم أنها إشارات بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدل على أنها ليست بقول البشر وروى جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وعند محالف وعند مخالفنا إن كان يبلغ, يبلغ وعند مخالفنا أنه كان وعند مخالفنا أنه كان يبلغ قراء يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته فأما أن يبلغ كلامه فلا وروى علي بن أبي طالب قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفواهكم طرق للقرآن فطحروها بالسواك وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوات وليست بطرق للقرآن وايضا لما أنزل الله تعالى الإسلام غلب غلبت الروم إلى آخر الآيتين خرج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فقرأها رافعا بها صوته فقال له مشرك مكة ما هذا يا ابن بيق حافة لعله مما يأتي به صاحبه فقال لا ولكنه كلام الله وقوله وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة فيجب أن لا إلى خلاف حدث بعده ولا خلاف بين المسلمين أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله وايضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقال حتى يسمع كلام الله ولأن العرب أو من قراءات قال الشاعر في عثمان بن عفان ضحوا بأشمل عنوان السجود به يقطع الليل تسبحة وقرآن أي تسبحة وقراءة وقال أبو عبيدة يقال قرأت قراءة وقرآن بمعنى واحد فجعلهما مصرين للقرآن وقال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا القراءة الفجر وإلا فليس له القرآن معين وإذا كانت القراءة هي القرآن فمن قال القراءة مخلوقة فقد قال القرآن مخلوق وايضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمه والعجز عن الاتيان بمثله ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم يحنث ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث كما يحنث بغيره من الكلام نعم هذا الفصل بيّن فيه المؤلف رحمه الله أنه, أنه لا يجوز للإنسان أن يفصل ويقول التلاوة مخلوقه أهو ألفاظنا بالقرآن مخلوق لأن هذا مبتدع لهذا؟ لأن هذا مبتدع لأمره الأمر الأول أن هذا بدع والأمر الثاني أن التلاوة قد يرد بها المثلوك ومثلوه كلام الله والألفاظ رد بها الملفوظ ومن الملفوظ هو كلام الله ولهذا قال الإمام صلى الله في في رواية عبد الله من قال السلام هو مخلوقة وألفاظنا في قرآن والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع قال فقد نص أحمد رحمه الله في هذه الروايات وغيرها سبق الآن لما نقل على الإمام الحد رحمه الله قال فقد نص أحمد في هذه الروايات لما ذكر أدلة وغيرها على أن الخلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن السلاوة هي القرآن لأن السلاوة رد بها المكلى وأنها غير مخلوقة خلافة للأسعارية في قولهم التلاوه غير المخلوق والقراءه غير المقروء وان التلاوه هو القراءه مخلوقه والمقروء المخلوق غير مخلوق هذا معروف من كلام الاشاعره الاشاعره يقولون كلام الله المعنى قائم بالنفس. اما التلاوة, التلاوه الحروف والالفاظ فهي مخلوقه هي كلام مخلوق الحروف والالفاظ مخلوقه واما القران هو المعنى ولهذا قال فقط نص من هذه الروايات وغيرها على مشي لواه هي القرآن وأنها غير مخلوقة الخلاف الأشعرية فيقولين مشي لواه غير المترو وصياغة غير المترو وأن مشي لواه وقراءة مخلوقة والمترو والمترو غير مخلوق والصواب أن الآية كلام الله لفظه ومعنى فروضه ومعانيه قال ودليلنا قول الله عز وجل إخبار عن الرئيس إنها إن هذا إلا قول البشر توصلي ثقة فوعدهم فوعدهم بالنعمة توعدهم بالنار الذين يقولون لما سمعوا كلام لما سمعوا القران قالوا هذا قول البشر توعدهم الله قال ساطيه ثق قال فتوعدهم فتوعد بالنار ومعلوم انها اشاره بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها ولو انه اشار بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدل على انها ليست قول بشر والسدل الحديث جاء وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بالموقف الأقرب كان يعلم نفسه بالموسم يعني موسم الحج هذا المعروف في الحديث أنه يعلم نفسه على نفسه في موقف يحفظ أنه موقف عرفة لكن المعروف في الحديث هنا في موسم الحج فيقول هل من الرجل يحمل إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي الشهاد كلام ربي ولم يقول لفظه بالقران مخلوق وهذا رواه البخاري في خلقه أقال العباد وابو دوله تسلمني وابن واجه وصحه الألبان قال المؤلف وعند مخالفنا أنه كان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته، فأما نبلغ كلامه فلا وعند المخالفين الرسول ما يبلغ كلام الله إنما يبلغ قراءة كلام الله وهذا باطل. واستدل بحديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفواها كم للقران فطهروها بالسوان. وهذا روهبون عين في الحلية في, في الابانه قال الألباني وعيف لكن الحديث له طرق يقول المؤلف عند مخالفنا هي طرق للقراءات واستلاعه ولفت في طرق للقرآن واستدل أيضا في قصة أبي بكر لما أنزل الله تعالى ألف لها منهم غلبة الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جضع السنين لع... خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقرأها على الناس رافعا بها صوتا فقال له مشركوا مكة ما هذا يبنى ابي قحافه لتقرأ لعله مما يأتي به صاحبه قال لا ولكنه كلام الله وقوله الشاهد قوله لا كلام الله وحده وهذا أخذ ابو خزيمة في التوحيد عبد الله بن احمد السنه والريّة في الاسماء والصفات وفي الصحة. وفي الاعتقاد من طريق نيار بن مسحن قال لما نزلت ألف لام الروم في أدنى الأرض من بعد غلب ينسى إلى آخر الآيثين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الروم وفي أدنى الأرض من بعد غلب ينسى في بضع سنين فقال رؤساء مشرك مكة يبنى أبي الطحافة هذا من أتبه صاحبه قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله وبالسادة هذا الطريق وقال حديث وقال ح يقول مولى رحمه الله وهذا اجماع منهم ومنا في هذه المساله على انه كلام الله وأن بلغه نبينا كلام الله قال فيجب الا يشته الى خلاف احد بعده الى خلاف اهل البدع الذين يقولون الله مخلوق قال ولا خلاف بين المسلمين ان كل من سمع قراءه القارئ قال هذا كلام الله وايضا فان سمع القراءه وسمع القران ليسمع القراءه من القارئ يسمع, القراءة يسمع كلام الله قال الله تعالى واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا الذي يستمع لما هو كلام الله وقال حتى يسمع كلام الله قال ولأن العرب تسمي القراءة قرآنا وستدله قال الشاعر في عثمان بن عثمان رحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا الشاعر قول تسبيحا وقرآنا يعني حينما قتلوا عثمان أشمط شيخ يقطع الليل تسبيحا وقرآة يعني تسبيحا وقرآة وقال أبو عبيدة معمر بن سنة مؤلف كتاب مجاز القرآن يقال قرات قراءه وقرآن بمعنى واحد قال فجعلهما مفطرين لقراته وقال الله عز وجل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا من الفجر يعني قراءه الفجر قال والا فليس له قران معين واذا كانت القراءه هي القرآن فمن قال القراءه مخلوق فقد قال القران مخلوق يعني يبين المؤلف رحمه الله ان القراءه يراد بها المقروء فلا يقال ان القراءه مخلوقه بل يقال القرآن, القرآن كلام الله وما ما نسلعه كلام الله وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن إسان المثل يعني القارئ حينما يقرأ كلام الله معجز فلا يستطيع أن يأتي بمثل ما يسلع القارئ وكذلك أيضا حرمة القرآن حينما تسلع القرآن وكذلك العجز عن إسان فدل على أنه لا يقال التلاوة مخلوقة قال ولو حلفت لو حلف انسان لو حلف لا لا يتكلم فقرا هل يحدث ولا ما يحدث ما يحدث لانه ما تكلم القران ليس من كلام ليس من كلام الادمي بل هو كلام الله لو شخص قال والله لا أتكلم ثم جاء على يقرا القران يا ولا ما يحدث ما يحدث ما من حلف لكن لو كلم انسان حدث قال ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحدث كما يحدث بغيره من الكلام وهذا هو حكى السيمي في قجة اجماع الامه على ان من حله بالطلاق الا يتكلم فقرع القرآن انه لا يحلف ثم قال ولو كرف القرآن القرآن كلام الآدمي لحلف لو حلف انسان بالطلاق قال ان تكلم قال الزوج إن زوج في طالق ولو ان جعل يقرأ القرآن هل تطلق لا تطلق لانه ما تكلم لان القرآن ليس بكلام الآدمي بل هو كلام الله عز وجل نعم وهذه المسألة غامضه المعنى دقيقة الشبه قد كدرت مذاهب جماعة روي عن أبي أحمد الاسدي قال دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسألته فقلت يا أبا عبد الله لفظي القران مخلوق أو غير مخلوق فما أجابني بشيء ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء قال ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة من شدة الفكرة في نعم شبه. من شدة الفكرة في أمره قال فدخلت إلى مكة فقطع فقطع بي الطواف فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب فصليت بها ركعتين ثم نعست فرأيت رب العزة العز جلت عظمته في منامي فكان آخر ما قلت له إلهي قراءتي بكلامك غير مخلوق قال نعم وقوى عزمي وهذا وهذه نحو حكاية أبي حمد المقرئ المتقدمة واصابني في هذه المسألة شيء يشوه نحو هذا رأيت لبعض من أسكن إلى علمه قولا شغل قلبي وأحوجني إلى النظر فيها فيما أستد وأحوجني إلى النظر فيما استدل به وكنت قد بلغت إليها فنهضت ونمت وتركتها ورأيت في منامي كأني في جامع المهدي وفي, وفي الصحن الذي فيه منارة خلق عظيم ورأيت ثلاثة حلق مستديرة وفيها خلق قيام وقعود في كل حلقة شبه الدقل شبه الدقل الطويل بحبلين متصلين كأنهما قد جعلا لمن يعتصم بهما ويرقى فيه فدخلت إلى أحد الحلق وأخذت بالحبلين. أحدهما بيميني والآخر بشمالي ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على سطح الجامع ولا أدري هل صعد غيري هل صعد غيري أم لا واستيقظت فقلت هل هل, هل صعد غيري أم لا واستيقظت فقلت الحبل القرآن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الواجب في هذه المسألة الأخذ بالإجماع ثم كتبت في الليل هذا الفصل الذي أجمع على صحته المتقدمون والمتاخرون إلا الطائفة التي ذكرتها وكان ذلك في ليلة الإربعاء الخامس والعشرين من جماد الأولى من سنة خمس وستين وربعمائة. نعم هذا الفصل كما قال المعنى يقول هذه المسألة غامضة معنا دقيقة الشبه قد كدرت مذاهب جماعة يعني مسألة القرآن القرآن ولفض القرآن مخلوق وألف فيها الإمام أبو خير رحمه الله رسالة خاصة سماها خلق افعال الإبادة وكذلك ذكر في, في صحيحه رحمه الله قال وذكر فيها فهذه المساله فيها غامرة وصار فيها اشتباه اشتباه كثير على كثير من الناس والإمام أحمد رحمه الله روي عنه بل ثبت عنه في العبارة المشهورة أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهنم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدا. يعني سد الباب. من قال مخلوق جهنم، ومن قال غير مخلوق مبتد والإمام البخاري رحمه الله فصل في كتابه الجامع الصحيح وبيّن أن ما يقوم بالعباد من أصابعه وحركاتهم وأصواته هذا مخلوق أو ألس مخلوق بذاته اقتضاته. ولهذا بوى قال باب قراءة المنافق والفاتن. وقراءتهم ولا تتجاوز فراقيهم لأنه مخلوقهم قراءتهم لأنه في أسعالهم باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز الحناجرهم ذكر عدة أبواب وضيّن فيها أن أن أن الفاظ العباد وأخلاق وصفاتهم وحركاتهم كلهم مخلوقهم كلام الله مهتم وغيرهم أخلوقهم هذا على كثير, كثير من الناس وظنوا أن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام الحمد رحمه الله وقبل هذه المساله ابن قيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة وجمع بينهم والحق أنه لا خلاف بين الإمامين بين إمامهم السنه وجمع كل... أيما تور السنة كلهم على الحق ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب وقال من قال لفقي بقران المخلوق فهو جهمي ومقال غير المخلوق هو متدق والامام البخاري ففصل وميل. فصل وميز فصل وميلي بينما يقوم بالانسان من الفاضه وأصوات وحركاته هو مخلوق وما يقوم بالله فارث المخلوق فلما فلما اجمل الامام البخاري رحمه الله فلما اجمل الامام الامام احمد وفصل البخاري نشأت فتنة بين اهل الحديث تسوص اهل حديث نشأت من, من, من الشبه التي حصلت من القول المجمل للامام احمد والحسن وحسد بعض الناس حتى هجر الإمام بخير رحمه الله وهجره بعض الناس محمد ذهني وقالوا إن البخاري مبتدع إمام أحد الحديث إمام السنة قال البخاري مبتدع وأنه يقول أقول قرآن مخلوق ومن جالس البخاري بعد مجلسنا فهو مبتدع ونشأت فتنة في ثنث المحدثين حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله ونسب إلى البداية والحق أن كل من الإمام كل آئمة للسنة كل على الحق والإمام احمد يوافق الإمام البخاري والبخاري يوافق الإمام أحمد ولا بينهما لكن الامام احمد اجمل وسد الباب قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ان يسد الباب من قال لفظ القرآن مخلوق لأن اللفظ قد يراد به المعروف فيكون في فيكون القرآن مخلوق ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن خلاف قول السلام وأما الإمام البخاري ففصل وبيّن وقال العباد مخلوقون صفاتهم وذواتهم وكلامهم وحروفه وأدائه وسلفه وعدد التراجم في هذا وقد باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم لا تجاوز الحلاج رحمه فيكون بهذا أن الإنسان مخلوق بذاته وصفاته وأفعاله ومن ذلك قراءة القرآن لكن لا يجوز الإنسان أن يقال لفظ القرآن مخلوق لا تخصص أنت مخلوق انت مخلوق لفظ القرآن القران وغير لفظ في القرآن. لماذا تخصص فالتخصيص هذا بدعه كما لو قال شخص الفاتحه ليست مخلوقه او قال السبع طوال ليست مخلوقه يقول هذا بدعه القرآن غير مخلوق لماذا تخصص الفاتحه لماذا تخصص الفاتحه لماذا تخصص البقره كذلك لا تحصيص في القران مخلوق لا تبتدع والا فالصواب ان القران كلام الله منزل غير مخلوق لكن ما يقراه القارئ هو بالفاظه وحروفه ولهذا قال كذلك المستلف التلاوه تلاوه القارئ والقول قول البارئ والكلام كلام البارئ هذا هو الحق وهذا هو الصاب في هذه البتله ولهذا قال, قال, قال, قال المؤلف رحمه الله هذه هذه مساله الغامره صدق دقيقه الشبه قد كدرت مذاهب جماعه ولهذا نقل عن الامام احد انه قال لما سئل لفظ القران المخلوق غير مخلوق قال فما أجابني بشيء ثم ذكر الرؤيا ولا حاجة إلى هذه الرؤية. القصة أنه ذهب إلى البادية وأنه ااا جاء إلى زمزم وأنه نعس وأنه رأى رب العزة والجلال وسأل فقال ما قس يقص الإله قراءتك بكلم صلبه؟ قال نعم وقوى عزلي هذا رواه البقطة المخطوط فلا حاجة له وفي هذه القصة إثبات رؤية في الله في المنام قال الشيخ الدكتور متميز جميع الطوائف اثبتوا أن الله الرؤية في المنام الله في المنام إلا جهنية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى كرورة الله في المنام. لكن لا ذلك المشابه الإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده فان كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده ولا يزوم من هذا التشبيه ولما كان بذي يطلن في اعتقاده قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن الصورة وذخرت حكاية الثانية أيضا وقال إن شغل, شغل قلبي وحجر يتفكر بعد ذلك رأيته في منام كانني في جمع المهدي وفي الصحان ورأيت سلام حلق مستثيرة إلى آخره ثم قال فاستيقظ فقلت الحبل والقرآن وقال الله اعتصموا بحبل الله يجمعه ولا تفرقوا كل هذا يبين المسألة غامضة المحقق رحمه الله الشيطة عبد المحسن البدر ذكر كلاما جيدا لما على قوله فقد دص في هذه الروايات قال ليس في هذه الروايات لكن ذكرها المصنف الإمام تنصيص على أن التلاوه هي القرآن وأنها غير مخلوقة وإنما فيها إنكار قول الجهمية القائلين أن التلاوه مخلوقة بل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله يعني ابن أن الإمام أحمد أنكر على ما قال ان تلاوه العباد وقراءتهم والفاظهم وأصراتهم غير مخلوقة وأمر بهجران هؤلاء كما جحم الأولين وبدعهم قال لهم جهمية والنقل عنه بذلك من رواس ابنه عبدالله والصالح والمرودي وفران وابي طالب وابي بكر بالصدقى وخلق كثير الى ان قال رحمه الله وكلامه احمد لمسألة التلاوة والايمان والقرآن من نمط واحد منع اطلاق القول بان ذلك مخلوق لانه تضمن بان مصدفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة ومنع ايضا اطلاق القول بانه غير مخلوق لما في ذلك من البدء والضلالة قال وتحرير القول في مسألة التلاوة والصواب فيها هو ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيميه ان التلاوه قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس الحركة العبد وقد يراد بها مجموعهما فاذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوه هي البتر وكلام الله واذا اريد بها حركه العبد فالتلاوه ليست هي البتر واذا اريد بها المجموع فهي متناوله للفعل والكلام فلا يطلق عليها انها البتر ولا انها غير البتر هذا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي في الجزء الثاني عشر صفه وكذلك في الصفحه السا... آه... 383 300 وبهذا التفصيل استبين السبيل وكما سبق في هذا أن ان القران كلام الله واما افعال العباد واقاصاتهم وحركاتهم هذه مخلوقه لكن لا ينبغي الانسان ان يخطئ ويقول ان القران مخلوق غير مخلوق لان هذا قول مبتدع ولان هذا ذريعه لما نقول القران مخلوق ولان اللفظ لا بد له صوغ ولان التلاوه يرد بها المخلوق وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب الطويل ان شاء الله ونقف على جديد وتحرير مذاهب الحلويه ومشبهة ليس تعليم إن شاء الله وفق الله جميع رفاعته وثبت الله جميع هداه ورزق عزيزي بعلم الناس وعلى مصار صلى الله عليه وعلى محمد وعليه